وش حال من وحدة خرج عليها راجل تلقاه قبيح وكين وما كيتفاهم وش حال من واحد خرجت عليهم مراف ايه ايه مراف غير تعاند ويله هضرت فيها عصرات ويله هضرت فيها عصرات وليت المشاكل طاغية في كل دار غير المضادة وغير المشادة مالكم هكدا مالكم هكدا والله يهدي مخلق ياهي شحال من وحدة خرج عليها راشل تلقاها قبيح كي ينكر ما كيتفاهم شحال من واحد خرجت عليها مراء وغير تاند فيها عشرة من وحده ويحضر ويتعاني من وحده خرج عليها راجل تلقاه خبيح غير ما كيتفاهم شحال من وحده خرجت عليه مرا وغير زعاند و هضرت فيها 10 و غير زعاند و الى هضرت فيها 10 وغير المضادة هي غير المعندة ما بقت العشة هاليا غدا وكثفار مالكم هكذا مصلت حتى المشدة يا مالكم هكذا مصلت حتى المشدة وصلات العديان هم يتجمدو في الجمعيات ويدخلوا دوبينهم يا ويش على النار ويفرق بيناتهم ويمشيو ضحيات ويفرق بيناتهم يمشيوا ضحيات ياك اكل خصابين شوش ولا اشتالت يشعل عوافية و ايلي تفرش ساكت حياتكم انتو ما تهمكم و اليوم راها يعطي و اديه يشوف يا واللي اللي يعطي و اديه انا ريشوف اجابت شاكين طغيا فشحال من دار و غير متدقق اغير معندهم ما بقات العيشه غدا و كتصخفار